فوردا هل الاستاذ غفاس لديه ميعاد صوتي استاذ رجاء امرك الاخوه مشاء عذرا حضرتك مشاء فوردا المعازيله تتفاوض مع الشوارع والله عندما نكون Selamat اسالوا و القصه دي مش عدت على اقرا وبس اشتغلنا اذا اتصلت 的啊 Saya tak bersuara lagi. Eh, berapa motivasi semangat? Eh, kita sama-sama berusaha bersama motivasi semangat. Eh, berapa motivasi? Berapa berusaha untuk berusaha? Berapa motivasi? Berapa motivasi? Berapa motivasi? Berapa motivasi? Berapa motivasi? Berapa نحن هلنا في مواشدنا ما هي هاتفة تلما نستمع ولا نتبه حتى ولو انتبهنا نتبهش نتبهنا أحداؤهم مرفع شعار نتبهكم نتبهنا عليهم ويرضوا ضعهم لبعض ويرضوا ضعف نتبههم بين السينة من الشيعة وهي هذا نتبه منهم نتبهنا عاش الدلامة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 الظالم <سؤال> <سؤال> على سجله عصي حتى ذلك اليوم فما في قلبه بارس العالم سواء في الدنيا والدنيا ما هي هذه الكلمة إلا نعمة إلى الله ولا نشر في شيء ولا إذا بعثنا بعث الله من قبلنا في التواد في المسند فإنما مزني ما بحق الله منك ولكن ولد ولد قاموا بهذه الامه اللي بتواجهها تواصلت الجنيه التنموي والخوارج بدا بالعوده في الشركه ولادنا هذه مش بس المباركه لله جزء منها صلاه الخضرها حتى الذي لا يرضى بها ما قدروا هذه الفتاكه طلبوا ارشد لنا قالته اقرا اقرا باب المباركه فلا نقول أن الشيعة شدان شدان دائماً فريقين وفرطان ما لدينا فريقين الشيعة هو لهم دين ونحن لنا بإمكان ولم مع الشيعة يوماً ما وهذه المطورة والحوكة نبض بها على بعض المطور هذه المطورة لأن الشيعة يجب أن على العالم كله العقيدة الروم. وشعبهم العقيدة اليهودي والصادر. سيخيذن الذين رشدوا الله. عقد الله من عقائد السنة، وعيقائد الشيعة، وعيقائد اليهود. وعزة الشيعة ذلك. مع اليهود تسعة عشر أسئلة في هذا الأخير. العقيدة المشتركة. تسعة عشر اليهود فيها. طبعاً ليس هذا. أي رب. بعض وردت لكم عقائل الشيعة نتعلم أنه لهم مين ونحن لدي وهذا يفارده هذه كلمة مباركة كلمة الترشيخ لذلك الذي يمتصه من قرار الترشيخ نقول أن الناس كلهم عن الترشيخ ولا نقول أنه كذلك ولكن نقول أنه واني فيعلم أنه في فتا البصر فإن من الناس لا يستمر تعطلت قرارهم من ولولا هناك آلية جهبة من لما يدخل الله من تبارك والعالى هذه الآيات التابعة منها الحواء فرأيت من اتخذ الآخر من الهواء فمن اتخذ إلا أن الهواء لعلم معقولة في الهواء العالي وهذا شرك أن لا يدخل شرك محصل على كذلك أن صلى الله عليه وسلم أن يوضح وضح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 واصلح وده تصلي ليها الصالح وريح ده تعطل ده قول له اصحى وادفع مالي ده يا انا ده لو كان هو انا من البويا صعب مره كل يوم ده برضه عبدا برغم الارض لما تكلمت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن أرسله الله لك لك عليه وسلم الكثنان كان الآخر وصاياه صلى الله عليه وسلم دعم الله يهود المصارى وانتخذوا الظهورة في المصارى الثالث ألاكم لازم عن ذلك ألاكم مع ذلك ألاكم عن ذلك تقول عائشة ربي الله عنها روية الحليل روية الحليل يحدهون وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على أمته أن تعمل الأصلاع أن تعملها فقال الله ملاكتها في قبل وكأن الرؤمن صلى الله عليه وسلم في علمه أن في هذه الأمة أن يعبد هذه الأوثان يقول لها أولاك أن يكون يعملون أصحاب الأبرحة ودعونهم أن يكون لديك الله. آس وأن يكون هذه الأبرحة وأن يضبطون بها من بركة عيدها ويبعونها من يوم بان مباركة بعض فكيف أقول أن هذه مضيحها بشكل لما أسفتنا نجود نحن نقول أنه لن يستطيع حالها من أسفل الله إذا استقامت على كلمة التنشي هذه المكلمة المباركة كلمة من أجل أسفها صارتها لطريقين طريقهم الجنة وطريقهم المسعين ومنهم شرين المسعين هذه الكلمة النجام كلمة النجام لا إله لا إله للنصر الجنة ولكن لا بد أن تعيش من أجلهم هذه الكلمة تسهل على كل الناس من دموضهم لسا كل أحد يستطيع أن يقول هذه الكلمة من وما عملت في وما عملت في الريتين ولا في النين وما عمل في الظواهر على فيها لَوْمَنَا هذا يصعب علي أن أقول هذه المسألة الواضحة كثير من الناس يقولون هذه المسألة ولكن ليس منا نصفه علي لأنهم قال هذه المسألة ولكن لا يعلم ذلك في القلب وكتير من الناس يقولون هذه المسألة ويعرفونها في القلب ولكن يعمل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 ومن مات على شكل وعدك عليكم فنسب الله تعالى على أجاب على آخر وفقنا من الهنة إلا إلى قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويبقنا لي خليم فقال أكثروا حول الله إلى المتبار قبل أن رحال بينك ولينا أكثروا حول الله إلى المتبار قبل أن رحال بينك قلنا لهذه المفيدة الهاتفية فلنفقونا لهذه الأمة قائمة ونحن نتقل للتوحيد إلى غيره لنقل للتوحيد الجانب ونقول سنشرح لغيره نتقل للتوحيد إلى غيره لأنه هو الإساس وأنه هو أصل الذي يبنى عنه غيره كل معلوم الشريعة التوحيد للتوحيد فهي إلا تدينة هذا الملاد كان الاصر طوية قام النار طوية فإن هذا الاصر هش لا خير فيه لذلك يكون الوليان هشا لا خير فيه فهنا تبين عبد الله بن عمر وربطه عنهما أن الشركة بلاد الأعظم أنه مقارب وأنه تعلمون في الشركة بقسمه إلى أكبر وإلى أسراب الأكبر من تجعل المجدد وهو خلق أما الأصفر ومنذرية عنه وصل أو تؤدي الشكل الأكبر ونحن في الرياء والرياء من أكبر الكلام الرياء مصدر رائع رائع الرياء وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أصفر الأصفر وهو أخفى للتأكيد والرياء أن يحمل الإنسان قاموا بالاستديو قاموا بمرور حياتي فانه اشرف مع باوي في هذا الذي عمل وادعو تعلمون ان لا كتابه بدا الفور عمل وراء في عمله وعمل هذا العمل اجل الناس في عمله دخلت موضوع العمل لما ضرأ عليهم الثلال وسترسل معه يعني بدأ العمل بوارك بسرسل هذه المماركة تعالى، ثم ضرأ عليهم الثلال لذلك دفعه فلا شكا عليهم وعملوا حقوق المشاء الله أما استرسل معه الثلال ومارد علماء استرسل معه وكان آخر العمل مدين على أول جعله مفروض أن يبدأ عمل لا يبنى على أوله، فيقبل أوله ويوضع في آخره. لأن رضوا تصدق صلص الطحين في فقر صطف صطف، ولم يرَ أحد طبعاً تعدد مشا سهل وجد أنساً ووجد بعض أفراد فأراد أذوب جبل الناس أن يقصص ولمس في سبيل الله سبحانه وتعالى. صدق بهذه الصدقة حتى يراغ الناس وهنا عمل مفقود حول إليه مباركة العالم المسيح لعمل عمل أشهر أشهر قليل ما يفعله هو شكل وهنا هذا رابط لما عمل هذا العمل ودعنا أنه لا يفعله بأولا قبل أنه الأول ورد عليك آخر الشكل الآن في نال زهدنا الغالثة المخدمة فيها لا يموت فيها ولا فصف عنه عذاب عذابه ويقولون بطبقه إلا الشر لذلك مبارك بعاد مبارك الزوجات إن الله يمتر مبتليع وقال في آية المطر إن الله لا يمتر أن يصفك ويخشى ما يكون ذلك ما يكون ذلك في نسان فرارة صاعل إذا إذا ما تفر و على الشر لا يصير الله فرارة صاعل أبدا أما الذي دون الشر لا بل مصروف لا بل الله فرارة عليه و قاضي له المجرم أليس الشر مكذب و قاضي له سماه قاضي له سماه أي من لا يحسب الله الكريم والله الحكيم والله مع الساده الذين يثابرون وبارك الله فيكم جزاكم الله خيرا ووفقكم الله وعلم وعد الوعادات العظيمه من فقدت قيمه متعمد هذا جزاء الذين تضايقوا بالحال ورغب لها ويستثمهم أهل دوما وعليهم أن تتصل لهم إلى قولها بالمدار وعليهم هي من أهل مقفل عن المقصاص ولكن المقصاص هنا حقا المقفل ويعفو عنه أذياء المقفل لأن عدونا تنزل مقفل على قول جناتين يأخذ الحد قدروا A couple of them both from all of our heads. أول منصع فيه في هذا النوم عالم تجاري القرآن والمتصدق والمتصدق وكذل واحد تجمع في تجروح وكذل واحد تجمع فيه وانا تسيدي الوحيد ورام زل فعب زل الفنسانة هو خريط وضعه وضعه وضعه بي ونسمع Abu Abdullah, Abu Abdullah, wajibul Dzubur, wajibul Dzubur, wajibul Dzubur, wajibul Dzubur, ده طبعا ده اكيد اكيد انا كنت كتبت بعيد في المقابل وعاوز مين اللي يتصل خاطر على الخط ده لان لازم ده يرضيك أول الضحكي والنزحكي والنزحكي ونزحكي ونزحكي وطفا وقصد كان عدد من بسل ومصد وعدد من بسل موسام عدد من عدد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 فضر دوا له ودوا مصرعاً لجاء العدو الناس والمبطول خالداً وفضاً معاً كلهم المفار والمسلمين من مصر ما زي أصدع خالده يعمل وسط يخط المصر وصل صنو المشركين واختطط وعاد بيه إلى المصرين مصر كان يا نعم؟ كل وحده القائد القائم الأحلى لقروش الكفر والضلال ويسجعون من المسلمين إن حصلنا فروا جميعهم عن مكر جرب خاص سكننا خالد مره ينسل. وخرج هو رساله خرج وصعوده اه والله يقول له لقد وقفوا على بلوط القسم وقيص الله الجلسه ذا رايت اصحاب ملك يعظمون ملكهم كما يعظمون أصحاب محمد محمد صلى الله عليه وسلم تكادوا يقتلون على وضوء وما تمخَّم أخاف فاستخفت في أهل حديد الله خداه لك بها واستطاع من جذب فوالله ما جاء فهون أصواتهم عنده تعظيم الله وما كانوا يشدون النظر إليه إسلام الجمل صلى الله عليه وسلم من عيد خير الناس وإن الرجل عارف عرف الخطة فضل فقبله فهمتم وعوس الحمين فكان هو ذا هذا الامر مع الفائد هذا الامر مع الفائد ولو امرهم هذا الفائد لأن يخولوا التعاركة أن معه هل يقولوا لنا فاقة جديد لو مجدوا احانا سيلو. سيدنا عمر الزمن هذا أقوله خادة هذا أورادة للنوائل أبو بكر أصل أولا رجول اليوم تنسل للمعظم سوريا يا سبا أبطى رجل بعد الهدية نازل فيه قرآن يدد إلى قرية استعمل ثانيا تنسل فيه قرآن ونجد بقى بسيطة وصالت رفاقين ونجد بقى بسيطة وصالت رفاقين وعلاوة على دولة من سنة نقول بكر ونجد بكر أبو قف على نفسي حزانه. انظر إلى الذين تطورنا الان ضع مسلم، عبد العزيز، ضع مسلم، الصابحين، وجمع مسلم لرفع الفاسق والفاسد ويوصف بالكبيسي. ساءت على الناس فلوازم خداعات يصبقوا بيها الكافر ويخدموا بيها الصادق ويخولوا الأمين ويؤتمن الصادق هذا هو على كده إيه؟ ويتحدد أنه ويبضح قالوا أنه ويبضح يا رسول الله قال التافه وما أبصر التافهين في بلادنا جالت من اللواء أولاه ليس لهم رغبة ليس لهم رغبة لأنهم لا تعلموا تعليم فخربهم لما برأسي النبي صلى الله عليه وسلم للأسف الشديد في الآخر يرشطون بأنهم مسلمون زين الله صلوا لله صلوا الله المستحامي والله يكرم المصمدين أستفاد من صلاته شيء ألم يقل الله تبارك وتعالى من الصلاة تلف عن الفحشاء والمنكر وانت تصمي ومقع بالفحشاء لين تصمي تصمي لان في لقع بالفحشاء لأن الله عزيزان كلامه صدر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمكة لماذا يقع آذة بالفحشاء والمكة مع أنهم تصمي لي يا خلال لنصمي الصلاة كما أمر ليها ما أصلاً حركة في حركات حركات يؤديها فقط لدليل أن الطالب العام يشتكي في صلاة وقربه ولا الله أكبر تعرفين في ربنا فيها. ربنا فيها. ربنا فيها. ربنا فيها. ربنا فيها. ربنا فيها. ربنا فيها. ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا أصل الكلام، أنا مضر كسر، أصل المفروض الصلاة بعد الدرس، يمشي، ما لي شيء كده، نزين الدنيا ولو أقام الصلاة حقة الضرمتي هم، الضرم عقب يشرب، وأكل بما نلهو بحبه، الله هو رصوده، فمن طبعا لما لم ترسوا ها كنت المعبارات ترسأل أغلبها معبارات المتنونة ترسأل حتى متعامل تربيبك في كل شيء يسير السلام وأبتماء اليديم أبتماء اليديم طبعا لأنك مكتبين السببين يكونون وانا كما ظلنا من يكونون دونهم نارا وسيصنون سعير انا كثير محتار هاتوصل ايه انا مالي في الحته دي دي هو الخط الذي الدسوله له البوصله يعني اكل ده يلا اخيرا وليس عنده ولا انا ما اقدرش اكل المعروف بس صاحبك بيقول لك الصلبات المعروف يعني مش بس هو ده المعروف عندي هو ده عباره 12 مش معروف اصبح اوقات كان ده ولس، اسم سبيان واكل ما للياتين وإضحادهم في المسر هم كلمة الكفر من المسر طبعاً في الإضحاد طبعاً هو النيف النيف من شيء عملي بالطبع طبعاً في الإضحاد طبعاً وفي الوقتية الإضحاد وفي الهوى الإضحاد دارها او دار بعضها او بعض الصفة لدينا نروفه على الاسم ليه تقول ان اعطاره الصفات معكزة او مولاد المشاكل نعم هم معكزة لدينا لا اذا شعره الصفاته سبع الصفات سبع الصفات سبحان الله لدينا جزء من الصفات بيزنب غيره او جميعه الاست جزء لدينا انت هناك ذات نعم. تُسبي أنت المغتَل هذا، فهناك فرق بينهم أن، فكما أنا تُسبي أي مغتَل على ذلك، فهناك فرق بين ذلك المغتَل الذي لا يُعَد صفر، وهذا المغتَل الذي لا يُعَد صفر، فكذا هو المغتَل إلى ربك. طبعًا أنا في كذلك من السلحة وآخر يوم بسلحية ويستحذر في نفس المئة سلحة فيسخب قوم وعسى أن يقولوا خيطهم متهم عبروا الآن موقف سمتال عجب ردل مجدد والتقط الى هبه رجل بالارض تقريبا حزينه حاضر لكم هذه اه اه كان مزين الشيك اديت اديت بقى حاولوا واحد وواحد بس هو بيقول يا اخي من طول مزين الجبال كله حاضر يبصر بين في الاول تقولوا ما بنتكلم عليك عن الشيك انا شايفه وراح جايله قال الدنيا وحايلوا الكلامان والدنيا فلما قال هذا هو للمساح نتذكره لما وكان فبا كان, كان مساح انظر الشوارع وعنده فهم عن الله مبارك وتعالى أكبر ملايين المرات من الذين نراهم الآن في سنة دينا. بالقيب هو اللي صعب عشرة من أرا بقر بالقيب، ما عرفش لو جبت هذا الرب. فلما سمع هذا الرب هذا الكلام، روع تجد الكلام. فقال: ما وصل إليه المسلمون حزين على حال الأم. قال لهم، وتكلم على الرب على الكلام. قال لهم من الجد ليجاحة من الذي توكل عليه فرد فرد فردته، ومن الذي نطق بالصديق في كلام نطق، مس المتعة، ويقول رضل بابل، رضل لا تدعون رضل مس المصلحة، الكسل فتنة، ولم أصب بأذى ولم أصب بأحق، رضل لحاله رضل كثير. لمن ينخسر بها الإسلام يستسخلوه يستخلوه الكلام اللي أن أعخذ ذلك الكلام الله عليه وسلم ويظنون أنهم يحسنون صنعهم يحسبون أنهم على شرط وهم في واقع الأرض وليس على شرط وبكاء الوالدين من, من العقوب مصر الله فرع كمكي والدين هذا عقوب لما العقوب قدر أنا لهو قارئ في عمر تفرج من الناس كيف لنا أتخاف من الناس وتحب أن تدخل الجنة أنا أخونا جمع علينا قلت أيوة خاف من الناس وأصبح قل لي قولا لن اسال عنه احد بعد خط يا صديقي يا اخويا قول يا اصفرائي في التبرسيه صراعه انخضت عليه بقول شيء فكره في سته في واش على الزمان يا صديقي نقطه او سيده نقطه وهو بييروز محمد محمد محمد ماذا طلب صحابة رسول الله سيطان كان هذا يمشتر. طالب طالب من أعمالي ودخلوا من جهنة ونباعي للنسبة لقول لقد وفضيق وهدي وفضي مع أنه مكتب الأعراض لقد وفضيق وهدي الله تعالى يشترك في شيئا فيما الصلاة المطلوبة فأنت السياة المطلوبة والمصر بالرحيم دعنا الله هذا هو الجراعي الصحابة والدداء الله كان عندهم ربزنا في الزكاة سؤالي لكبيه صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا لا يبحثون إلا عن شيء واحد وهو يوضي الله وتبارك العالم الأشخاص الجنة والنجاة Allah lebih. Allah lebih. Allah lebih. Allah lebih. Aşhadu an la ilaha illallah. Aşhadu an la. Muhammad Rasulullah. Aku berkhidmat kepada Rasulullah. wala pun momen bila form tadi mula dia mula asas dia produk dengan بصرف بصرف وردك لا دا أولك استحكي تفشي تقول أنا أطفل في لدي اطفل حرار والطفل حلال مش لاسل اطفل حرار استاذنا تبقص اطفل حرار تقولوا له سأب خضر حرار اطفل ايه سبب قال الله مع السبب يا إلهي يا إلهي وليك دي صدق لعنه الشيطان اللي بيستخدموه ده لا ده النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انا فوق المصنع بتروح قال يا حبايب بصوا الخط طبعا الكلام بيقول يعني عام Thank <laughs> you. لما ياخذوا التطور هذه الخط خاصه